حتى يعط الجزية عن يديهم صاغرون، وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله، ذلك قولهم، ذلك قولهم بأفواههم يضاهبون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أن يفكون.